ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل العليما حكيما وطل الله وسلم وبرك على محمد الذي أرسله وقوه إلى الناس بشيرا ونزيرا وعلى آل محمد والحقية كثيرا أما بعد فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس في تلسلة العروة الوسطى أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمتك حتى نلصح تكلمنا في اللقاء الثاني عن تكليلا لحكم من فعل الشرق وقلنا ان فعل الشرك في حد ثاني نوع ثاني بيثمين في عجل لكنه اجازه مش الا ان من اجازه ايضا فهو نفس حكم من فعل الشرك تطر ايضا لانه حيث اجازه رضي به او رأى انه لا أنه يلتزم وتكلمنا عن مثالة الطاعة وأن التولي ولكن كذب وتولى أن تكريب الخبر شيء وأن التولي عن الطاعة وشيء عرض متزامها وانت تقرزت الحمد لله في دخول الفاس وأنا أود من الإخوة نمركيز جدا في المسائل جدا في المسائل في المسائل الخطورة لابد أن يعلم أنه لما نتكلم نساء الله عن قضية ما استفيد شوائف نتأل في الغزب الفكري وحصل إزاي إن الموجة الإرزائية من قديم جعلت الدين كثوب الكابيري زي ما قال إبراهيم النهاية رحمه الله قال, قال المرجين تركوا الدين كالثوب الكابيرين مالوش خلوا ما. خلوا خل الدين متحرق خار ولذلك سؤال المأمون لما قالوا ما تقولوا في دين الم... المرجعة قال دين الملوك دين الملوك ليه؟ لأنهم يقولوا أن العمل خارجي من الإيمان فأنت تعمل اللي تعمله ومع ذلك لما بتقول طب الإيمان عندي يقول لك إيمانك كأمان كأمان الأنبياء وكأمان الأنبياء حاجة كويتا قالت لا تأثر بالأعمال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 هذه فتنة عظيمة جدا نسأل الله عز وجل أن يسبق بين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إن أردت قومنا فتنة تخذبنا إليك رجل <تصفيق> النهاردة عزيزي نتكلم بقى قلنا أنا لما قولك إن فعل الفتنة كذا كفر عبد غير الله كفر رد آية من كتاب الله ك... يوم محد يقولك أه والله بس كفر مصر إنما لما تيجي عند الأعيان بجد من جثبات حلوك انتفاقنا وعنه وهو مسلم مع سهل الهلاد من فعلة الكفرية وقول الهلاد من فعلة الكفرية الى ان تسكت على سروط وتمسي عنه المواناة وعندنا كمان ان بعض الناس حطوا سروط وموانا من عنده فبدأ يقول كلام من عنده انه لابد ان يكون عارف و لابد ان يكون فاهم و لابد ان يكون دارس و لابد ان يكون وعلى حاجات كثير خالص كذا خلت الناس تجهراء جدا على الشرط وعلى فعله مسأل الله عز وزال العافية على سنكده عاجزيننا افضل مسألة التأصير جاية فيش حاجة بقى يبقى ثلثين ونصف يا إخوة المعرفة التفاصيل ذكرت لك قبل كده نصوص كلام ابن الثاني وابن رحمه الله رحمه الله جميع لما قال ابن الثانيه إن الإنكار على أهل الكلام في, في, في, في الكلمات الجوهر والعرض والجسم وأمثال ذلك لم يمثل العلماء عليهم هذا لأجل هذه الأسماء وإنما أنكر عليهم هذا اليوم استعملوها فيما لم يبينوا مدولها واهل السنه انما يعملون بالتفصيل لا يوجد شئ اسمها مساله تتقفل مولوش بكده عشان تكتب لانه لما عرضنا مشايخنا عرضناه في المساله لما تكلمنا في الحكم بغير ما انزل الله زمان كان المكتب مليان كتب وتفك الإجماعات واقوال اهل العلم وتتقال الكلمه دي كلام ائمه الدين كلام العلماء اسمعوا كلام العلماء علماءكم النهارده بقت كلمه ونصف احنا غيرنا قولنا دي يا زيخ او الظروف اخلي اللي الزنيا تنفي اصلي تسانس طب هنعمل لي يعني ده بسيط بحث عمي انت لازم تقل بالك انا خليش تلك اكثر والعزو بالله لازمك اخوة لابد لكل مسألة نخد بالتدقيق وتفاصيل وكل ما تقسم العلم صار تقصير صار من حصن العلم وتفاصيل الدين تفاهمك الدين وقد جعل الله لكل شيء قدر وقد جعل الله لكل شيء قدر فقلنا ان هل الكلام جبا خلاص احنا اثبتنا حكم فاعل السبس هتقول لي بس ده مطلق ما ليس ضعب المعين اه هتقول هو ايه قادرة الاطلاق والتعييج بقى هل ان الله عز وجل لما جعل العقوبات جعل هذه العقوبات اما جعل الاسماء وجعل احكام هذه الاسماء او الاحكام التي ترتبط احيانا بالاسماء جعل هذه الاسماء والاسماء مطلقة يعني ما حد يثبت عليه اسم او يثبت عليه حكم او ان من ثبت عليه اسم لا يتغير منه الى اخر خلي بالك من المسألة دي بنعنى انه واحد باسمه مسلم ما بتتحفى الاسم ابدا لانه مسلم طب واحد اسمه كافر ما بتطعس بره الكفر واسم ابدا ولا اينه يعني الاسماء دي بتتغير بتثبت ازاي بتتغير ازاي هي دي المسألة اللي قال عليها سياسة الإسلام والمتابعة رحمه الله أن هذه المسألة من أول المسائل التي وقع فيها بين أهل العلم وهي مسألة عظيمة جدا في اسم الكفر والإيمان والإسلام والحفوق ونحو والنفاق والنفاب ونحلزان وكذلك خالد بن الواجب رحمه الله في جمع نمر حكم ومرهم الأهل إيه أصل مسألة التطاق والتعيين بقى أقول لك فيه تتفق على شيء خلي بالك معايا كويس أوه أن هناك الفاظ واعمال تسمى بالصريح وهناك أعمال وألفاظ تسمى بالمحتمل خلي بالك سويا من الكلام اللي بيتفرع من الحدث من اللي اسمه الصريح مسائل اسمها المسائل الجوازه وبيتفرع من المحتمل مسائل اسمها المسائل الخطيه ايه الدليل على اللي بقوله ده أقول لك مقدمة وشخصة لابد أن تعلم أن الشريعه الإسلامية سريعة عامة يعني الشريعه نزل للناس كلها فلابد أن يفهمها وأن يعقلها الناس جميعا فهل كلها على درجة واحدة إذا كان الناس كلها بيعرفوها تبقى على درجة واحدة ازاي لابد الناس تكون على درجة واحدة أن أتفاهم كده نقول لا أصدق الله عز وجل جعل هذا هذه الإنة التعليم تشترع في أسلابه لكن في أسلاب تجد أسلاب تخص الخاصة وتخفى على كثير من الناس لذا تحولت المتائل لظاهرة وخفية منها ما يعرف لدى العامة ودى الأكثر ومنها ما قد يخفى على العامة يعرفه الخاصة إيه الدليل؟ اسمع الكلام ده بقى اللي هو ثلاث الزهب للإمام الشاطيلي رحمه الله يقول في الشتاب العظيم الموافقة يقوله فصل التكاليف التكاليف يسعى الأمية تعقلها التكاليف يسعى الأمية تعقلها طبعا هو عام الفصل بأن السريعة عامة قال لي لأن الأمة أمية وحيث انها اميه يعني ايه اميه قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن امه اميه لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا فاذا رايتم الثوم لرؤيتي اي لغه ذلك وافطروا فإن فان قم عليكم فأتموا عده شعبات ثلاثين يوما يعني نحن امه اميه لا تكتب ولا تحسب الف معناها اننا لا نحتاج الى علوم ارضيه بفعل الشريعه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 تخلها الله على العم ولقد يسترنا القرآن للذكر فألم المتكر يستر الله القرآن علما وكلاوةً وفهمة فكيف استعرفه؟ فيحضر مستقل ومستكس لكن في النهاية عارفه في الجملة لذلك نعم أحمد لما اتكلم عن الصفات قال له ما تكون في مساء الصفات مفرامها ازاي؟ قال لك أفرام العم عمر صف واحد من العم قرأ قال الله عز وجل لما خلقت بيدي قال لك وإيه وفن السائل؟ إلا لما تكلفوا زي بقول القراءة الإسرطينة رحمه الله إن أهل البدع تكلفوا في فالحقيقة مش ما عمرهمش ربنا بيها فلما تكلفوا بحو طلقة البدع إنما أخبركم الأول بخطب الفتح اسمح كلامه بس بيقوله الكلام الجميل أولى خلي بالك منه بيقوله ومنها أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسعى الأمية تعقلها ليتعهد دخول تحتها ليتعهد دخول تحتها تحت حكمها أما الاعتقادية فأن تكون من الـ الـ القرب فإن, فأن تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل بحيث يستيق فيها الجمهور من كان منهم تاقب الفهم أو بريدا كذلك من الكلام ده أما الاعتقادية فإنما تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل بحيث يستيخ فيها الجمهور من كان منهم تأخذ الفهم أو جديدا تلاقي الدكتور فيها زي اللي تلاقي معوشة جاية تلاقي اللي بيعرف إكتب فيها ويقرأ فهنا بيعرف إكتب ويقرأ كل أحدة كل وقت يعني. يقول فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص لم تكن الشريعة عامه وقد ثبت أنها كذلك يعني عامة فلابد أن تكون المعاني المطلوب علمها واحتقادها سهلة المأخذ وايضا فلو لم تكن كذلك لجم بالنسبة للجمهور تكليف ما لا يطاق وهو غير واقع ولذلك تجد الشريعة لم تعرف من الأمور الإلهية إلا بما يسع. لم تعرف من الأمور الليلهية إلا بما يسع فهمه وأرجت غير ذلك معرفته بمختبر أسماء والطفاد لقد فأخذت بالسلام ده يا إخوة أخذت بالكم لما تفهم من السلعة عامة لما يقول بالسلام وقفت إلى الناس عامة لما يقولوا وقفت إلى الأسوأ والأحمر اللي هم الانس والجن أو إلى العربي والعدم على قولين اللي قال من المهمني يعني لما تسمع سمع ده دارك أنه لابد أن الناس يكون عاماً يقوم لما وحد يقولي النهاردة بقى احنا ما نقدر سنقولي للناس حكيمه الشريعة مع الأسف السجيد أن يوقف الدكتور محمد عبد المفتوض ويقول أنه إحنا لو حد قال أقلنا نهاردة حكيمه الشريعة إحنا أول ناس فنقفهم إحنا أول ناس فنقفهم لما يقول لما يقول ليه بقى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 ولذلك الهو انت اسفر جمهور على وجه الارض ليه النهاردة الناس يقول لك اعملوا مليونية ستا وستاقين اللي ينزل الجماعة في طهر العلماني ولي مش حاجة تقول لك غلط كده انا واحدة واطوط كده انت تقول له باسم الدين بقى احنا عاديين يا جماعة سريعة والكلام ده بتاع نزيلوا مليونية فينزيلوا مليون بجد فعلا الله. ايه الحكاية اخدام الناس يعني نتقدر نهاء كده نصارها تا انت اللي تحصهم عن نصارها بناس د يبقى الشريعه دي موجوده سهله للناس زي ما انت في كلام الخراطه رحمه, رحمه الله يقولك رحمه الله يقول لك للناس والا تبقى اتكلفته بما لا يتوقع يبقى اذا الشريعه عامه عامه في تكاليفها وعامه في في ما يكون اثر لهذه التكاليف زي ما قلنا احنا عندنا الـ الـ الـ الـ الامر يقتضي الوجود وإذا كان يقصد الوجود يبقى من تركه وعاصر أو يستحق العقوبة يعني خلاص إنه ممكن يدخل تحت العاصر إذا نحا أعطينا كلام أهل السنة آه ليبينوا بيه في الخوارج والمسجلة إذكاد يعني إيه هو بقى؟ إن انت كمان العقوبات دي هي من جملة ما يكون من هذه الحكاية من العقوبات نزع الناس أثناء بتلزم الناس هذه الأثناء عامة أيضا كمثلها يبقى من كفر بالله فهو كسر يبقى لما قال هذا فوق يبقى ده اصل العموم ولا لا اللي هي مسألة الكليات فهمت دي يبقى الكلام عشان يقول الشاطبي رحمه الله هي عامة وسهلة في الناخذ والله عز وجل لما تكلم في أصول الاعتقاد تكلم بمسائل سهلة كده عشان كده هيدي معانا ان مسائل اسماء وصفات بقى قد تخفى انما التوحيد لا زي ما قلنا قبل كده ان هو ايه ان هو فطره طيب انا عايز اعرف بقى طيب هي خلاص عامه احنا صدقنا يا ان هي عامه ايه بقى اللي قال ان هي ممكن يبقى فيه في اشياء خاصة بالشاطئ نفسه والكلام اللي بتقولوا ده اهو عشان كده قال ايه قال وارزق غير ذلك غير ذلك اللي هو ايه اللي هو غير العموم بقى وارزق غير ذلك معرفته بمقتضى الاثناء والوقفات بالنسبه لعارفه الالهيات يبقى قد تجد الصحابة يقولوا يا رسول الله اقريب ربنا فنناديه فنناديه او بعيد فنناديه خلاص كده لكن ما تقلق الصحابة يقول له إله واحد ولا لا ما تقلق حد يسجل ما تقلق كلام ده يبقى لما تكلم الله عن أصل الدين غرزه في الفطرة ومجروز في الفطرة فالفترات فاهم وانتساهل وعباراته ساهلة مجدورة كما يقول إزباركاتي رحمه الله فلا يتصور أن يقول أن لا يفهم أحد قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا مصر ولذلك أن المسلم كان بقوله من كل مجلسة جس جس جس قولوا لا إله إلا الله تفليح وما كاين لا الله عشان كده قالوا ازعل الالهه اله واحدا فهمنا ان هذا حصريه انه يكون الايمان بالله عز وجل والتفكر في الطغوط ده ما فيش كلامه اللي فهمنا ان احنا اصلا مكدبيننا وبالكافرين الاخرين عشان كده من اول وهله وقت ابو الهيثم بن السيهان رضي الله عنه في ساعه العقبه وقال يا رسول الله ان بيننا وبينك هذا الحي هم من اليهود وان قافعوا حبالهم عبدالعب حبلهم ليه فين هو ده مختبى لا إلان لله متضرب جين تاني وهقوله فينك باطل وهقوله عزير عبد بسهل إله وحقوله المسيح عبد طب لما تعمل كده حياته حتنشر بيننا الصراعات إذا إذن إحنا هنقوله هنقتح حبلنا بيننا وبين القوم لأول وهل على طول قاله جسد فهل يا رسول الله إن أظهرك الله عز وجل أن ترجع إلى قومك وتطوكنا فابتسم عليه صلى الله عليه وسلم فهم عظيم فاهم قص الدين بعمق اوي اوي كمان وعارف كمان اللي المآلات اهو رضي الله عنه كان المهم ساخر جدا يا رضي الله عنه فقال له ايه فخلب الدم الدم والهدم الهدم انا منكم وانتم مني انا منكم وانتم مني عرفت كده يبقى فارق بين ما هو معلوم لقص الدين وما يعرف بالشرايع اللي حيجي معنا بعد كده وحنتكلم عن الاسماء عن المسائل الخطيئة طيب؟ عايزين اضح اكثر هقول لك اضح اكثر بقى بيقول ايه نسبة العملية دي إيه؟ يعني ايه ايه جايد قاضية النساء المزهرة والخصية لماذا ان راجب رحمه الله ليه كتاب جامع علوم والحكم وطبعا هو جامع علوم والحكم ده كتاب عظيم جدا جدا قوص لنفسي وإياكم دي. يقول شيء بنتائية رحمه ابن الناظر رحمه الله وهو بيتكلم عن حديث الح الحلال بين إن الحلال بين وإن الحرام بين وضيناهم أمور إيه مستبته الحديث ده هو أصح قديس مثال الجواب كفية ليه بقى خلي الملل خل إن الحلال بين يعني بين معروف وإن الحرام بين يعني بين معروف وضيناهم أمور مستبته وده اللي أقصد أعرف تكلم المسائل بس تقول كلام ثاني لابن القيم يوضح لي أصح من كده بيقول في اللي بقى قال وقد بين الله عز وجل كل شيء تغير كل شيء في في في منها ما ظهر بيانه واشتبر وعلم من الدين ضرورة وعلم من الدين بالضروره من ذلك فلم يبقى فيه شك ولا استظهر احد بجهده في بلد يظهر فيها الاسلام وما كان بيانه دون ذلك يظهر بين حدث الشريعة بصفة تجمع العلماء، تجمع على حلية او أو حمتي، وقد يخفى، وقد يخفى وقد يخفى عن بعض من ليس منهم. ومنهما لما اختهر بين حملة السريعة أيضا فاختلقوا في تحليمه وتحليله وذلك لأسباب ثم ذكر الأسباب اللي حصلت اختلاف أهل الأهل هجبت الموضوع نزلع من قبل أهل زي إن ربنا بين السريعة كلها بس كان بعضها أكثر بيانا من بعض أو ده يتجيب اللي خلّف في حاجة اسمها مساء الظاهرة وكفية هو جال يستكع على قضية إن الظاهرة طريحة وإن الخفية محتملة يا إخوة؟ إذا جمع افتح المسألة طاريخاً ومكتمل مختلفاً من الطاريخ هو المسائل الظاهرة؟ افتح المسائل المسائل الخفيفة طبعاً جاءنا كلام لأهل العلم في المسألة دي آه طبعاً عندنا الحمد لله، عز وجل كلام كثير لأهل العلم في التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفيفة يقول شيخ الإسلام الدتينية رحمه الله في تعريف المسائل الظاهرة قال المسائل الظاهرة المتواترة التي شاع العلم بها بين العامة والخاصه والمتواترة التي اجمعت الأمة عليها في كل دين لأن المسائل العامة العامة اللي قال عليها الساطيب رحمه الله مسائل متواترة مش متواترة لابد إن هي يعني تقول حكمها المتواتر. لا تواترت مقلوه تواتر مقلوه شبه بين الناس جدا كما يعبر اهل العلم بعض العلماء عنها يقول ايه يقول التي عرفتها النساء في خدورهن والصبي في ملاعب في ملاعبه اروح مثلا اه تروح قاعد على واحد طريقه في البيت تقوم تلاقي ابن الصبي تقول له يا اب انت ابوك فين يقول لك ابو حصم بعد كده ولد لسه عنده ثلاث سنين ولا حد عارف من ده دي مشهوره بيابه صلى الله عليه وسلم وبصلى الله على الخطب صلى لا من هو ها ايه جاي بقى خلي بالك انا مش في الحكم دلوقتي انا عايز اقول لك في حاجه كبيره لا ظاهر وخفي اصل يا اخوه في ناس طلعت كده بتقول اللي بيقسم الظاهر والخفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقولوا بقى انا بقى مش هقول لك كلام على الوهابيه خالص انا همت دعوه خالص محمد نفس المجدد رحمه الله وربي عنه ولا ايه في الدعوه بقى عنهم عنهم حاجه, حاجة. انا هحكيلك الكلام عن ايه متسلف هتنطرك ان من احترام عمر بن الخطاب ولا خالص سبحان الله أفل. لا دي مسائل اتفق عليها اقصى الدين الدين خرج كده بيقول الدين هو كده في مسائل ما يعرفها هؤلاء وما تغفل هؤلاء طب لما نيجي نقول المسائل دي يبقى صعبه كده المسائل الزينه المسائل اللي ايه التي تواثر نقلها بين الناس اشتهرت جداً بين الناس فدخلت على النساء في خدو على النساء في خديهن وعلى الرجال في اعمال في اعمالهم وعلى الصيده في الملاعب يعرفوا الخاص والعامه فقمها إيه فيها مجد العذر بتقول لا هنتكلم في احكامها فبتخليك الأول أنا باخدك حته حته عشان نقول تفصيل العلم يفهم العلم يبقى يبقى ال ال في حاجه اسمها لك يا اخوه لم يتنازع فيها اهل الكنفه مع الفرق ابدا انت عندك الفرق معتزله دهنيه قدريه عندك القوارع كل الفرق اللي موجودة دي تنازع في اشياء ما تنازعست في هذه الهتول ومن تنازع في هذه الهتول فهو على طبق حولك بحطمه لا شما جيله فاتخنا باع مع معك هو ما تنازعست لا ينصنا لا تنازعوا في هذه الهتول بعضهم مع, مع حتى الفرق كلهم متتكفون جميع. كلهم جميعا لها مثلا سلا فهلا بجول السرعات الكاملة الا الغلابة اللي هو هي طعاق سلا من الشوارج ولي هو مثلا السرعات بجولة لا لا لا احنا بنتكلم عن المذهب العين اللي هو إيه. ولما نيجي ان شاء الله نتكلم برضه عن طبيعه الخلافه ومناسبه ما نحن في بقى هو في الورث واللوطخ ان شاء الله هنسلمك ان لم يختلفوا ايضا في تنصيب الخليفه وفي تنصيب الخليفه ففي مسائل كده هم في فيها اللي هو المتفق عليه لا نتنازع فيها السنه والجماعه مع غيرهم من الفرق فدي من صفات المسائل الزيارة. المسائل الخفيه خلاف ذلك بقى المسائل التي تخفى والتي لا يعرفها العامة وانما تعرف من الناس وتخفى مسالكها بجوه من يحصل احيانا عند بعض العلماء منهم ولذلك العلماء فيها فيها بقى مجال ان شاء الله بعد كده من احكامها وكيفية اقامه الحجه فيها لها او من او من وقع فيها الى غير ذلك فحما انا زي ما إن الله ان نعمل إيه؟ نقول في فرق اللي عندنا حاجه مساله صغيره ليه بقى لما نيجي نتكلم المسائل دي مع الناس اللي بتنمقالات الرمات المسائل الخفيه وتحط مساله صغيره هو ده اللي وقعهم في الموضوع ده فكره الراجل فعلت البواح ويقول لك ده مسلم ويتجب عليه القضاء القاضي مين دفاع الكفر ضواح ده ابن حجر بيقولوا اذا فعل الانام الكفر ضواح ان عاجل. يعني موته الطاريه كده خلاص بس لك ربنا يتمه وطاع ووجب ووجب على ووجب عزله واجب عزله يعني من موضعه وإذا تعين ذلك إذا تودى ذلك إلى طائفة من المسلمين تعين عليه وذلك بإذناء المسلمين شكراً في بسيارة إن شاء الله عزه وزالله همالبقى إيه اللي تبطول ده تجيب مسائل من إيه ده هو إعلن عزل على وطوله بدون ما ينظر لشيه ده هنيجي بساء الله للأحكام وحقول لك أحكامه إيه حاكمتك في معدل زه الـ الـ التشويه الإرجائي اليوم لقضيه الانركسي ده كلمه بس تخالف ان اقول لك ده تكفي خلاص تبقى ايه مقا خلاص يا فندم على طول لا وكمان منه يعني تقول يا والله يا جماعة اللي ده كده ما بس بس اللي كفر يعني كفر مش بقى كفر ضو الطلبه زي ما قلنا خلي بالك, بالك بقى آه، كلام يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه السفائي رضي الله عنه سئل في سؤالات في الإنسان التافعي رضي الله عنه ما تقول في صفات الله عزيز كان برأة كده فقال التفوي ان لله اسماء وصفات معلومه في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحدها فقد كفر هل بداله الا انه يعذر فيها بالجهل لانها مما لا يدرك بالعقل ولا بالحويه الجواب فيها ليه؟ قال لا, لا مما يدرك بالعقل او الروي؟ يبقى إذن ما يدرك بالعقل والروية نظيش بعذره خلي بالك من ذلك خلي بالك الفهم ايه؟ ولذلك السفير رضي الله عنه قال مقالة ثانية جديدة أوي أوسع من الجيدة خلي بها قال رضي الله عنه؟ والعلم علمان علم عامة لا يفع أحدا غير مطلوب على عقله جهل مثل الصلاوات الخمس من زكاه وطرط الخمس وزكاة اموالهم وصوم رمضان وأن الله حرم عليه المسكنا وشرب الخمر وذكر اصناف من الذات المشاهير في المحل في الاوامر المحرمه قال وهذا الصلف كله قال هذا الصلف كله مما يع يعلم مما قالوا هذا الصنف كله من العلم لوجود النصا في كتاب الله وموجود عاما عند أهل الإسلام. ولمقله عوامهم عم نضى من عوام نبي. كلمات كلامي. عوامهم مثل نسأل اللي هي سهم يعني أو اللي متفائل تعرفت أوله. يعني عامك النهار. قبل قترة عام. قال قلوا العام عن العام. أنت كده بقوله تسأل على الشغرة بكرة يو لخصل. يجي رمضان دلوقتي اجي علق الدنيا بتعلم فيها مكر ومبنزه قال اشتغاله في انا كنت صايم النهارده وانا صايم طلع لسنه كده قعدت ها كده انا قايل اعرف الواد ده دل... حكايه الصوم تجيبه الواد عارف كل حاجة يا ترسل. ترسل. لك حاجة كلام يعرف هو يعرف حاجه ده تقول لي عارفه العمه وعمك وعمك وهذا السنف كله من العلم موجود نصلا في كتاب الله وموجود عاما عند اهل الإسلام ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم يقول ايه يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوده ودو عليه فهذا العلم الذي لا يمكن فيه الغرض من الخبر ولا التاويل ده بقى يقول لك يا اصل الله ده متاول وهقول لك بعد كده المصيبه اللي حصلت ان ده في اذن بالشرف تقول لك تاويل يمكن خلي بالك قال لك ايه لا لا يمكن فيه غلط من الخبر ولا التاويل ولا يجوز فيه التنازع قال استفاد الفرد عبد حديثين قال فما الوجه الثاني قلت عن الشافعي قلت له ما يلوم العباد من فروع الفرائض وما يخاصم من الأحكام وما يخص من الأحكام فالإياء وغيرها مما ليس فيه نص نص كتاب ولا في أكثره نص إن كانت نسيّل منه فإنما هي أخبار الخاصة لأخبار لا العامة شفت دفعتي من الأخبار الخاصة العامة زي؟ لكلام الجمع المتشافين فين بعد كلام ده؟ في الرسالة يا أخواني خلاص؟ ولا زال هناك بخية من كلام أهل العلم لكن إحنا مرتبطين أن يكون ندكون ال الدرس يعني وأذكر لك إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي المسألة التفصيل إن في حاجة اسمها ظاهر وفي حاجة اسمها خفي في المسائل وإني كل كل من دل أحكامه ولابد أن نتفرع بين الظاهر والخفي عشان تعرف كيف يحكم في على الأمر في المعين بذاته وكيف لا يحكم على المعين بيحكم عليه بالإجواب ومقارنة إنه في الطبق معناها إيه هي في الخفي مش في الظاهر. ودخلتكم في التعليم هي في الظهر مش بالخفي والتفريق في العلم وتقاسيم الآن ومن خصم العلم ومن فاهم هذه التقاسيم فهم الدين نسأل الله عز وجل وهو ولي الغسام أن يمسكنا بالجسام وهو ولي الغسام واهله أن يمسكنا بالجسام حتى نلقه به وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته